الوصايا العشر في اتخاذ أي قرار يجب أن يكون لديك مثل أعلى تتعلم منه وتقول لنفسك إذا كان قد نجح فأنا أيضاً أستطيع أن أنجح مثله واحد الاعتقاد عليك أن تعتقد في قدراتك وتعتقد في قرارك اثنان الوضوح لابد أن يكون واضح لك تمام الوضوح ما هو القرار الذي تريد أن تتخذه فعدم الوضوح سيعطيك قراراً غير متزن. ثلاثة التجارب الماضية يجب أن تنظر للتجارب الماضية الرائعة وتستفيد منها وتأخذها معك في المستقبل. أربعة التغيير الاستراتيجي بمعنى أنه يكون لديك تغيير في حياتك نحو الأحسن تدريجياً فلا بد للرجل أن يزيد من معرفته وعلمه وأن يرتقي بعلمه. وعلى المرأة أيضا أن تتعلم أكثر وتتوسع لتفيد بذلك أولادها 5- المثل الأعلى يجب أن يكون لديك مثل أعلى تتعلم منه وتقول لنفسك إذا كان قد نجح فأنا أيضا أستطيع أن أنجح مثله 6- التخيل الإبداعي وهو أن تتخيل نفسك في المستقبل وأنت في أصعب المشاكل في حياتك ولديك القدرة على الحل أيضا هناك التخيل الإبداعي للنجاح وهو أن ترى نفسك ناجحا سبعة التأكيدات وهي أن تقول لنفسك كل يوم ممكن ممكن ممكن أن أتخذ أفضل القرارات في حياتي ثمانية الممارسة وهي أن تمارس كل يوم اتخاذك لقرار حتى ولو بسيط وذلك مثل الشخص الذي يكتب بيده اليمين فإنه صعب عليه أن يكتب بيده اليسار، لكن لو مارس الأمر، لا نجح فيه. 9. وقت الثقة كل يوم أعطي لنفسي عشر دقائق، أقول فيها لنفسي، أنا واثق من نفسي، مهما قيل لك، يجب أن تكون واثقا من نفسك. 10. المرونة التامة بمعنى أنني أصل لمرونة في منتهى القوة، وجبات عملية حدد بعض الأمور التي تراها مهمة جدا بالنسبة لك كي تحقق أهدافك